عايزين نتكلم الليله في موضوع مهم جدا منظر ما انساهوش أبدا شفته من سنين فعلب الحيوان منظر مجموعه ضخمه جدا من السلاحف البحرية طلعت من البحر وراحت في قلب الصحراء وضعت البيض بتاعها ودفنته ورجعت تاني الكاميرات جايه مصوره في منظر مهيب رهيب في لحظه ما السلاحف طلعت من تحت الرمل لحظه ما البيض فأس والسلاحف طلعت من تحت الرمل ملايين ملايين السلاحف كل واحده طالعه من تحت الرمل زي حته لحمه باهت الواحد قدام الشاشه ان فجاه تركز المنظر على ملايين السرطانات البحرية واقفه مستنيه اللحظه ده وكل ما سلحفه تطلع سرطان يروح ينهشها حتت يقطعها حتت يمزقها حتت الكاميرا جايبالك المنظر في الاول ملايين طالعه وجايبالك المنظر عند البحر اللي قدر يعدي من الملايين دي عشرات محدوده افراد محدوده منظر رهيب يا جماعه مجزره قلت ايه ده ده الشباب بشباب بتوعنا ده شباب امه محمد هم دول اللي بيتعامل معاهم كده هم دول الاهل الشووات بيعملوا معاهم كده هم دول الاهل الشووات بيمزقوهم بينهشوهم بالشووات بيخططوا ليل نهار عشان يضيعوهم عشان يدمروهم عشان يقطعوا أي صله بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه انا جاي الليله احذركم جاي الليله احذركم ان عشان يضيعوكم جاي الليله في ناس ما, عشان, في ناس ما عشان يدمروا اي صله بينكم ربنا سبحانه وتعالى ستار اكاديمي فكره من ضمن الافكار اللي ابليس تفطخ ذهنه عنها وشياطين الانس والجن تعاونت عشان تعملها ستار اكاديمي فكره من الافكار اللي اهل الباطل عايزين يدمروا الشباب بيها انت بتتكلم عن ستار في بتاع لا, لا لا لا انا عايز اقول لكم ليه لا ستار اكاديمي دي فكره قديمه قديمه قوي نفس افكار الباطل يا جماعه هي نفس افكار الباطل زمان هي نفس افكار الباطل اللي احنا بنلاقي اهل الباطل في القرآن عايزين يحاربوا الحق بيها ستار أكد بفكره قديمه قوي اول ستار اكاديمي اتعملت عارفين ان ستار اكاديمي افكر في اللفظ ستار نجوم او نجم اكاديمي, أكاديمي, أكاديمي النجوم الباطل عايزين نجوم عايزين نجوم ليه عارفين ان الحق جزاب عايزين نجوم في الباطل عشان محدش يوصل للحق محدش يلتفت للحق عايزين يعملوا نجوم يصنعوها للباطل عايزين يخلوه كنت النجوم يا شباب اللي تفتنوا الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى صناعة نجوم من اجل الباطل الفكره دي قديمه اول ستار اكاديمي في التاريخ اتعملت في قصه غلام الاخدود اللي الرسول عليه الصلاه والسلام عنها كان ملك وكان له ساحر فقال الساحر إني كبرت فابعث لي غلام ابعت لي واحد صغير ينفع اعمل السحر وخليه نجم اخليه ستار هنعمل له ستار اكاديمي نطلعه في الاكاديميه دي يبقى نجم من النجوم بكره ينفط الناس كلها على ربنا ينفط الناس كلها عن الحق وعن الدين اول واحد حاولوا معاه الستار اكاديمي كان غلام الاخدود جابوه والملك جابه هتبقى الوزير بتاعي هتبقى الصغير بتاعي هتبقى المقرب ليا والساحر بدا يوريه يوريه الحيل اللي تبهر أي طفل في سنه واهله الفقراء فرحانين ابنه هيبقى نجم بكره والغلام بدأ يتفتن بالجو واحنا شايفين الغلام رايح في الستار اكاديم ولسه مش فاهم حاجه واحنا هنتجنن عايزين نمد ايدينا في القصه نطلعه من القصة كان ملك وكان له ساحر فقال الساحر إني قد كبرت فابعث لي غلاما اعلمه سحر جابوا الغلام وبداوا يعلموه في مره من المرات ربنا سبحانه وتعالى بانقذه ليه وهو رايح للساحر يقابل راهب يقعد يسمع كلام الراهب يقعد الشاب بعد ما قعد قدام الستار اكاديمي اتسمر قدام الريال تي في بعد ما شاف الستار أكاديم اللي عاملينها له في كل مكان بعد ما افتتن بالمغريات اللي في الواقع يدخل درس ديني يسمع شور ديني يسمع كلمة يقع في ايده كتيب يقع في ايده مطويه يقع... اي حاجه فجاه ايه ده انا ما كنتش عايش ايه ده الغلام انبهر ليه يا جماعه ليه ربنا ساب الغلام يسمع للساحر الاول قبل ما يسمع للراجل يا رب كان ممكن يضيع يا رب ليه سبت الشباب الاول يتفتنوا في الجامعه والنوادي والقهاوى قبل ما الشباب يجوا يسمعوا دين ليه يا رب ليه لان ربنا ما يريدش انك انت يبقى جسمك بس اللي معانا لازم قلبك كمان ربنا يريد ان اللي هيحاربوا الحق اللي هيحاربوا الباطل يبقى الباطل مش في قلبهم. مش بنحارب الشهوات وهي جوانا بس بنجاهدها لا الناس اللي عرفت جو وعرفت حقيقته اكتر ناس لما بتسيبه بتبقى عرفانه منه والناس اللي لما بتسيب الباطل بتبقى فضيحه للباطل زي كل ممثل بيتب او مغني بيتب اهو الباطل اتفتح له بابه ولكن سابه واقبل على الله سبحانه وتعالى ربنا بيحب انك تسيب عشانه عشان كده ممكن يبتليك ان المعصيه تتحط في طريقك عشان لو اخترت تسيبها عشانه يا جماعه احنا في رمضان بنسيب له 200 وبقين ميه في الجنه باب الريان في الاخره اسمها الريان امال لو سيبنا كل حاجه لل امال لو ضحينا بالشهوات في عصر في شهوات لله ستار اكاديمي الاولانيه فشلت ما نفعتش واتقلب السحر على الساحر بعد كده فضلوا يحاولوا ثاني ثاني ستار أكادي حاولوا يعملوها كانت في الجزائر لما قالوا عايزين ندمر الجزائر نجيب عشر بنات ونربيهم في فرنسا نربيهم في فرنسا على التقاليد الفرنسيه والاعراف الفرنسيه والفكر الفرنسي والاتيكيت الفرنسي والشبوهات الفرنسيه العشر 10 بنات يرجعوا الجزائر 10 نجوم عشر ستارز يقلبوا المجتمع الجزائري ويفوضوه صرفوا عليهم وسنين وتعبوا معاهم وبعد سنين عملوا حفله كبيره في الجزائر عشان الستار عشان الستار اكاديمي السمره بتاعه الاستار اكاديمي العشر العشر نجوم اللي اتربوا في الستار اكاديمي بتاعه فرنسا والعشر بنات يوم الحفله ورئيس الوزراء الفرنسي مستني يدخلوا بقى باللبس الفرنسي فاذا بال10 بنات داخلين بالحجاب الشرعي الاسلامي الكامل الاعلام الفرنسي قام على رئيس الوزراء وفرنسا قامت امال صرفنا ليه وتعبت تعبنا ليه وعشمتونا ليه فقال رئيس الوزراء الفرنسي وماذا افعل إذا كان القرآن اقوى من فرنسا وماذا أفعل اذا كان القرآن اقوى من أي ستار اكاديمي وماذا أفعل اذا كان القران اقوى من أي سوبر ستارز وماذا أفعل اذا كان القرآن اقوى من توب ميلودي وشو تايم وانت اقوى من اي مؤسسه باطله قامت عشان تضيعكم يا شباب القران هو الاقوى واحنا في شهر القران ولازم نرجع له يا شباب ولكن للأسف في ستار اكاديمي نجحت الاندلس أيام الاندلس لما كانوا عايزين يدمروا الإسلام في الاندلس بعتوا مجموعه من الناس يسالوا عن الشباب يسالوا عنكم انتوا يسالوا عنكم راحوا لقوا شاب قاعد على شط شط مجرى واحد يبكي قال له انت بتبكي ليه قال لهم انا ببكي لاني كل مرة بنشن السهم بجيب الهدف من اول مره عشان اعرف اجاهد في سبيل الله انما الوقتي ان النهارده جبت السهم الهدف بتاعي من ثاني رميه انا مش هعرف اجاهد ولا ايه قال له لا ما ينفعش تهجموهم الوقتي ليه تهجموهم ازاي تهجموهم ازاي والشباب بتعهم دعاء الى الله شايلين الرساله تهجموهم ازاي والنساء بتعهم منقبات وحجابات تهجموهم ازاي تخزوهم ازاي والاطفال بتعهم بيحفظوا القران تخزوهم ازاي والمساجد في صلاه الفجر زي صلاه الجمعه تخزوم ازاي والمجتمع شايل هم الدين امال نعمل ايه استنوا ضيعوهم دمروهم توهوهم دمروهم بكل فتنه وبكل طريقه اعملوا لهم ستار اكاديمي في الاندلس تدمروا بعدها اعملوا لهم ايه اعملوا لهم تمثيليات الساعه 8 والساعه 10 والساعه 12 وبين التمثيليات برامج وبين البرامج اعلانات صدروا لهم المسلسلات الاجنبيه بتاعتكم من اول فالكون كريست لغايه هركليس مرورا بالمسلسلات الجديده اعملوا فضائيات مش هتقدر تغمض عينيك صدروا لهم فكرتها لغايه ما هم اللي يعملوا فضائيات افجر منها من عندهم بايدين مسلمه احمل لهم قنوات أطفال تضيع الأطفال تدمر اطفالهم تضمنا من الاطفال من هما صغيرين مدمرين منسوفين في الاخلاق والعقيده والمبادئ اعمل لهم مواقع نت اباحيه بتكلف الوف ولكن ادها ببلاش وخلي كل اللي مسلمين احمل لهم التعليم ترمات ومترمات ومدمترمات ما يفوقوش ما ينتبهوش ما في رمضان اح بيعملوا دورات رمضانيه الدوره ب 20000 و 30000 وخياف رمضانيه يقعدوا من المغرب للفجر يضيعوا كل اثر الصيام بتاع النهار رأس وغنى ومعازف وشيشه اعملوا لهم كل حاجه ضيعوهم في وزير رمضان ضيعوهم لما توصلوا لحاجه في التسليح وفي النووي اوعوا صدروها لهم لما توصلوا لحاجه في الراب والجاز والهارد روك والبلاك مت توصلوا لاي حاجة في الكلام ده وادوا لهم صدروها لهم اعملوا اللبس بتاع البنات ادولهم لبس بناتنا ما بيلبسوش زيه صايف اعملوا لهم كره صحيه اعملوا لهم مصايف اعملوا لهم حفلات غنائيه اعملوا لهم دورات كوره دوري الكره الاسيويه ودوري الكره إفريقية. وكاس عالم ودوره اولمبيه ودوري عام اعملوا كاس مصر اعملوا لهم دورات خلوهم ما, ي... ما يفوقوش خلوهم ما ينتبهوش ما نفسهم ولا يعرفوا ما بيعملوا ايه دمروهم ضيقوهم انسفوهم اعملوا لهم 1000 ستار سنين تنزل كو ينزل لجنه من عندهم وينزل ناس من عندهم يدوروا عليكوا تاني يروحوا للشاب قاعد يعيط قدام نفس المجرى المائي انت بتهيط ليه حبيبي انا بعيط لان انا مش لاقي جل اضرب شعري الجل خلص ومعيش فلوس وانت بتعيطي ليه يا حبيبتي ماما ما عادتش سامحاها البس اللبس اللي انا عايزه اخر الاسترتش وخلاص وانت بتعيطي ليه حبيبي اللي بحبه ما اتصلش بيا في الميعاد بتاعه وانت بتعيط ليه المغني اللي بحبه الالبوم بتاعه ما خدش اعلى وانت بتعيط ليه الفريق بتاعي ما انا كلنا جدا بس الوقت اضربوهم الوقت نسفوهم الوقت دمروهم الوقت اضربوا العراق الوقت ذلهم في بغريب الوقت احتلو فلسطين الوقت حاصرو غزه الوقت شتموا النبي بتاعهم الوقت اعملوا الرسومات المسيئه لكل قرايه اوروبا خلاص الفرصه جت لو ضيعتوها يبقى انتو اغبياء الفرصه جت انكم تضربوهم انكم تشلوهم انكم تعملوا فيهم اللي انتو عايزينه ستار اكاديمي نجحت الأندلس. الأندلس. لو ستار اكاديمي نجحت الايام دي هنضيع هتدمر الامه بتاعتنا ستار أكاديمي شياطين الانس والجن كلها أنا مش بتكلم على ستار اكاديمي الحديثة انا بتكلم على المؤسسه الكبيره اللي من الاف السنين عايزه تدمر الحق واخرها ستار اكاديمي الجديده كنت مره قاعد مع احد اخواني وفيه بنت من بلكونه شفنا منظر يعني قدامنا حته حته في البلكونه كده شفنا منظر نملة مع معديه عادي منظر ما يلفدش فجاه يا جماعه لقينا عنكبوت حجمه اصغر منها جيري ما نعرفش طلع منين وفضل يلف حواليها يلف الشرع حواليها يلف يلف, يلف يلف يلف يلف الخطوط حواليها احنا من بهتنا اتبهتنا فضلنا واقفين كده نقول ايه المنظر العجيب ده عمرنا ما شفنا منظر زي ده لغايه ما شلها تماما وفقدت اي قدره الله هو عمل ليه؟, ليه عشان غفلت لحظه عشان وقفت لحظه لو غفلتوا على اللي الناس دي عايزاك منكم انا انا بقول لك انا ب... مش بقول لك دنيتك في خطر مش بقول لك شهادتك في خطر مش بقول جوازك في خطر انا بقول دينك في خطر انا بقول لك مصيرك في خطر انا بقول لك علاقتك بالله في خطر يا جماعه يا جماعه الناس دي عايزه تضيقكم عايزه تدمركم دينك تسكتي دينك هتستسلم هتاخد حقن السم وتستسلم والموضوع عدي يا شباب مش عايزين نوقع في خطل عن العنكبوت ويتلف الخط حوالينا ونتحقى حقن السم ونستسلم لازم نخلص من اللي احنا فيه ده لازم يا جماعه انا عايز اسال سؤال اسئله لكل واحده اتفتنت اتفتنت بالستار اكاديمي لكل شاب وقع في براثنهم انا امته محمد عايز اسالكم كذا سؤال يا رجاله ونساء امه محمد عايز اسالكم كذا سؤال يا اطفال امه محمد ازاي ازاي وصلونا اللي احنا فيه ده ازاي مسخونا ازاي ضيعونا ازاي طلعوا مننا شاب لما نقول له اسم سيدنا محمد بالكامل ايه يقول محمد ابن علي ابن ابي طالب ازاي طلعوا شاب ومسعد يطلع رحله اسبوعا يرتكب فيها كل الموبقات في حين ان هو ما بيكسل ينزل يصلي ركعتين الفجر في الجامع ازاي يا جماعه يجي في برنا برامج الاعلام الاس... برامج الأعلام الأفلام بتاعتنا يجي برنامج جي في خبرين ما فيش أي ربط بينهم في البرنامج خبرين لما تربط بينهم تحس إن احنا خلاص احنا الخبر الأولاني مغني اتعرض عليه من قناعه عقد 3 سنين ب 20 مليون دولار ورفضه والخبر الثاني واحده مسكت ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقالت له انا بقالي 3 شهور انا وعيالي ما اكلناش لحمه ازاي مسخونا ازاي وصلونا للمرحله دي ازاي وصلونا ان جيل الشباب بتاعنا عارف اسماء ال بتوع المنتخب ومش عارف اسماء ال المبشرين بالجنه بالفردوس ازاي يا جماعه ازاي وصلونا للغيبوبه اللي احنا عايشين فيها دي السؤال الاول ازاي ازاي Iswali teni. لو ما سمعتنيش امال هتسمع بمين انا اللي مش هضحك عليك انا اللي مش هضحك عليكي انا اللي مش هخدعكم هتسمعوا من اللي بيعملوا لكم افلام يودوكوا جهنم بيها عشان جيوبهم بتتملى فلوس طب انت شديد علينا انا مش شديد يا جماعه انا مش شديد يا حبيب قلبي انا مش شديد يا اختي ويا بنت انا مش شديد انا لو شايف اختي او اخويا او حبيبي نايم في الارض وفي جرار هيعدي عليه نديت عليه خد بالك لسه نايم رحت هزه وفوقه يقول لي انت بتشدني ليه انت ليه؟ انا بنقذك Anaaiza ngidak anaaiza fowak انا مش شديد عليك، الساب اخوك صاحبك اللي اشتغل شريط من مصروف وراح اداهولك عايز منك ايه؟ انا ما بكلمكش كل وقت عايز منك ايه وعايز منك ايه؟ احنا مش بنكلمك غير عشان بنحبك عشان عايزين لك الخير يا جماعه لو ما سمعتنيش هتسمع من مين؟ السؤال الثالث حدش بقى كل ربنا ليه؟ ليه الشباب اللي التزموا صاحبك اللي تاب صاحبتك اللي انتقبت احسن منكم في ايه؟ اصحابنا اللي في الدعوه احسن في ايه؟ يطلعوا على المسابقات وعلى الماتشات وعلى الرحلات وشباب تاني طالع على المساجد وعلى الدروس شباب ليله الخميس يجري بسرعه يدور على شعلة ولا يدور على النادي اللي هيصرف فيه وهيقضيها فين وشباب تاني ليله الخميس يدور على جلسه تجويد ولا درس علم ولا صحبه صالحه شباب واقف يفتخر بالمعاص اللي هو عملها والكبار والوبقات وشباب اقل صغار بيعملها قلبه بيتقطم وينكسر بنت واقفه فرحانه هتموت من عشان النقاب اللي لبسته سك حته من وبنت واقفه طايره من الفرح بعلاقه حب جديدة وقعت فيها يا شباب شباب وشباب شباب واقف في الثلث الاخير يبكي من الالم ربنا بحبه وخاشيه وشباب في الثلث الاخير قدام الشطايم وقدام المواقع المنحله وعلى وعلى التليفونات قاعدين يتكلموا المكالمات الليليه هتبقى مين فيهم هتبقى اللي ربنا اعانه ووفقه ولا اللي ربنا سابه وخزله القاصي لماذا تركك تعصيه ليه سابك اسال نفسك كل ذنب عملته هو اللي سابك. لو ما كانش في سبك ما كنتش وقعت فيه سبك ليه اتخلى عنك ليه اقرض عنك ليه اسال نفسك هتفضل مخذول هتفضلي مخذوله ولا هننضم للموفقين يا جماعه السؤال الرابع يا اخوانا هتاخد امتى القرار اللي هينقذ اخرتك امتى انت عايز ايه انا مش هقدر اعمل اللي انت بتقول عليه مش هتقدر ليه هتقدر والله العظيم هتقدر انت السنه دي قدرت انك تصوم 30 يوم في رمضان اشمعنا وممكن يوم نمت عشان تصحى تتسحر صحيت لقيت الفجر العطش ومن الجوع اتكلت وطبقت لليوم اللي بعده عشان تعرف ان عندك عزيمة واللي اشد منك في المعصيه والكبائر وتابوا الى الله يبقى انت مش هتقدر ليه انت بتبيع بايه بتبيع ايه بايه بتبعيه يا قصور من م... من لؤلؤ مرصع بايه بتبيعي جمال ليكي في الجنه اجمل من أي واحده حلمت ان يبقى جمالك زي جمالها ملايين المرات بتبيعي ده بايه بتبيعي زقه في الجنه لو شفتها تفتكري اللؤلؤ والياقوت والمرجان بايه بتبيعي زقه في الجنه لو اطلت على الأرض طف نور الشمس وتنور الأرض من جمالها بايه بتبيعي القباب اللؤلؤ على ضفاف نهر الكوثر بايه بتبيعي ثمار الفاكهه في الجنه الصبره الواحده فيها طعم 72 نوع من انواع الفاكهه المختلفه بايه بتبيعي شراب التسنيم والسلسبيل بايه بتبيع نعيم ورقما ابواب من ابواب الجنه كل باب مساحته اكبر من أكبر دوله على وجه الكره الارضيه بايه بتبيع ارض ترابها مسك وعرق اهلها مسك وجدرانها بتفوح مسك بايه بتبيعوا النعيم العظيم ده بايه يا جماعه السؤال اللي بعد كده انت عارفه عايزين منك ايه انت عارف بتوع ستار اكاديمي عايزين منك ايه انت عارف منتجي الكليبس عايزين منك ايه شايفينك زعلان وبيرفعوا عنك منتجي افلام الاكشن عايزين انك ايه؟ عايزينك تطلع بطل وقوه وعضلات منتجي والت ديزني افلام ديزني بتاعه الاطفال عايزين من اطفالنا ايه عايزين يربوهم ويطلعوهم رجاله يشيلوا الامه منتجي الحفلات الغنائية السهرة عايزين مننا ايه عايزين ربنا يطهر قلوبنا دول شياطين عايزين يدمرونا عايزين يضيعونا ولازم ننتبه يا جماعه لازم ننتبه انا النهارده مش بقول ستار اكاديمي انا بقول ستار اكاديمي ستار في ستار ستار من وراها ستار بينسفونا من وراها ستار اسم الدرس ده ستار اكاديمي اكاديميه الستاره من وراها هتسيبهم يدمروك هتسيبيهم وهتمشي وراهم لغايه ما يودوك كهنم ينطلق وراهم يحصل له ايه ايات من كتاب ربنا هشرح لك فيها واشرح لك فيها اللي ينطلق وراهم يحصل له ايه ايات في سوره المرسلات وين ويل يومئذ للمكذبين وين? ويل يعني ايه انطلقوا انطلقوا اللي انطلقوا في الدنيا ورا شهواتهم اللي انطلقوا في الدنيا ورا رغباتهم اللي انطلقوا في الدنيا ورا المخططات بتاعه اهل الباطل هينطلقوا في الاخره الانطلاق ده ويل احد المفسرين فسر الايه بتفسير عجيب بيقول الويل ده في جهنم وانم يصح عن هذا الامر الا بعض مفسرين قالوه بيقول لك الايات دي بتوصف الوادي انطلقوا ده المشهد الاولاني وهم في جهنم بيتساقوا بكرابيج النار انطلقوا للوادي ده انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب قال لك الوادي ده داير ما يدور ثلاث جبال ضخمة وما بين كل جبل والداني شعبه ضيقه حته فاضيه ضيقه هيبدأ دخان النار يتسرب منها طب وهم في قاع الوادي ده الوادي نار وقاعه نار والجبال نار والنار جايه عليهم والدخان اللي جاي. دخان رهيب يغطي انت ثلاثه شعاب الدخان جاي من ثلاث تحواح عليهم بدا الرعب يشتغل اهو وهم فقاع الورد محبوسين لا ظليل ولا يغني من اللهب الدخان جاي مع النار والدخان حرارته اشد من حراره النار إنها ترمي الله ده بدا من ورا الجبال القذائف تترمى عليهم بشرر كالقصر الشرارات ابتدت تظهر من فوق قد القصر الكبير كانه جماله صفر كانه قاطع جمال كبير نازل الشرار ولما تنزل كانها قاطع كبير في قراءه صحيحه كانه جمالات صفر الجمالات اللي هي قطعان الجمال الصغيره كاني القذيفه الكبيره دي اتفتتت قذائف صغيره وهي نزلة وفي قراءه ثالثه صحيحه كانه جماله صفر الجمل والحبال الخيوط يعني الحاجات الصغيره بقت تبقى خيوط بقى كتير يعني السماء بتمطر خيوط عليهم سلم منهبر من النار المنظر ده بيفكركم بايه نفس منظر القذائف الحربيه الحديثه بالظبط نفس المنظر القذيفه بتضرب في كبيره بعد كده تبدا تتمزق وتنزل قذائف كتير بعد كده تبقى خيوط نار تنزل تلهب عذاب رعب رهيب ويل يومئذ للمكذبين ويل تأكيد على وادي وهيل اختاروا يا جماعه ما فيش يوم القيامه غير ظلين ظل عرش الله وفي ظل دخان جهنم اختاروا ظل من الاثنين هت... هتقفوا في ظله ليه النهارده اللي هتقفوا في ظله في الدنيا هو اللي هتقفوا في ظله الاخره هتقفوا في تحت انهي ظل في الدنيا هتنضموا لانهي فريق انضموا للفريق الكسمان انضموا للفريق الكسمان انضموا للفريق اللي هيفوز بالجنه وبجنه النعيم انضموا لفريق الفردوس الاعلى يا شباب انضموا للفريق الكسمان انا بقول الدرس ده ليه عن ستار اكاديمي ليه عشان هم عايزين نجوم للباطل عايز نجوم في الحق. عايزين النجومية في الدين الدرس ده هدفه نجوم في دين الله صناعه نجوم في الدين صناعه نجوم تخدم دين ربنا نجوم انا اعرف شباب كانوا في كلياتهم لما التزموا نجوم ظهروا دفعتهم غيروا كلياتهم نشروا الالتزام في دفعتهم وكلياتهم قبل ما يسيبوا الكليه ويخلصوها الرجوله هي ايه يا شباب الرجوله ان انا اعرف اجيب فلوس حتى لو هنصب على اصحابي ولا الرجوله ان انا اعرف اوقع قلب بنت ولا الرجوله ان انا, أنا على صدري ولا ان انا اعرف اجيب الكف كلها في ليله ولا الرجوله لا تليهم تجاره ولا بيع. الراجل في القران اللي فيش حاجه تشغله عن ربنا رجال صدقوا مع الله عليه في القران اللي له عهد وله رساله وله عليها وصادق فيها ده في القران انت هتبقي راجل عايزينكم كلكم رجاله راجل عايزينكم نجوم هدف درس الليله النجوميه في دين الله انا عايزك تعمل ستار اكاديمي يعني ايه لا ستار اكاديمي بتاعتنا بقى انا عايزك تعملي ستار اكاديمي في بيتك تطلعي لنا ان نج... اولادك نجوم صغيرين صلاح الدين طلع لنا اطفال انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في دفعتك انا عايزك تعملي ستار اكاديمي شلتك انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في النادي اللي انت فيه انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في حتتك انا عايزك تعملي ستار اكاديمي في سكشنك او بتاعك انا عايزكم يا مليون ستار اكاديمي كل واحد فينا يعمل ستار اكاديمي في المكان اللي هما عاملين لنا ستار اكاديمي هنعمل لهم مليون هنعمل نجوميه في الدين هنخرج نجوم وهنبقى نجوم نجوم تنور للناس وتهدي الناس على فين يا شباب على فين يا نجوم على فين يا ستارز على فين يا نجوم الدين اللي هتنوروا للناس وهتدوا الناس هتسيبوا الدين هتتخلوا عن دينكم ودينكم بيتحارب هتسيبوهم يضيعوكم هتسيبوهم يودوكم في وادي ويل في جهنم في الاخره ولا عايز بالله تنطلقوا لي وانتوا مدنين على انطلاقه الدنيا ورا الشهوات على فين يا شباب وصلنا لاخطر فقره وصلنا للعمود الفقري انا انا انا كل كلامي ده كلام لو ما تنفشوش لو ما شلتوهوش احنا عايزين يا جماعه الشباب اللي قاعدين دلوقتي القنوات الفضائيه المنحله قدام موقع النت الاباحيه اللي قاعدين دلوقتي على الفيسبوك والهايبر عايزين الشباب اللي قاعدين على الياهو والرمز بتاعته والرمز بتاعه البلتوك احنا عايزين الشباب اللي اللي نزل دلوقتي نزل يشرب سجاير ونزل على الكافيه شوب ولا نزل على الخبر الرمضانيه عايزين دول عايزين ننقذهم عايزين نعمل حمله المليون كاتب عايزين السنه دي على الشهر ده على الأقل مليون واحد يتوبوا بسببنا انا يا جماعه كل اللي ده كلام كلام لو ما تنفذش وشلتوه ونفذتوه كل ده كلام لو ما شلتوش الامانه بتاعه انتوا كل ده كلام انا عايز لو بيتفرج اتفرج عليه دلوقتي اي عدد كلهم نجوم نخرج ربنا يتوب على ابننا ملايين السنه دي في رمضان يا شباب النقله الثانويه في حياه الامه احنا فيها اهو اوعوا يا شباب تتازروا عن دوركم طب انا لسه تايب جديد ابني قوم شيل على فين يا شباب الليله على على كل ميكروباص على كل وسيله مواصلات على كل توك مش في على كل شله واقفه في الشارع على كل واحده صاحبتك مش ملتزمه على كل واحد صاحبك مش ملتزم على كل حد تعرفه هنجيب شرايط وهنجيب كتيبات بس على شرط تكون زلزلت قلوبنا من الحاجات اللي اثرت فينا حتى لو هنحمل من على النت حاجات حتى لو نعمل اي حاجه هنصرف هنتعب عشان ربنا ولازم في الفترة اللي كلها مستعديه تسمع بيسماعهم لازم ننشر الدين وشرايط التوبه والجنه والنار والقيامه والموت والت... وب في كل مكان وفي كل مواصله لازم الأمة تتزلزل في رمضان ده لازم نبقى زلزال في رمضان ده لازم نبقى ملتزمين 10 رختر في رمضان ده لازم نزلزل الدنيا ونغيرها يا شباب حمله المليون تابع ان شاء الله هيبقى اكتر والله العظيم يا جماعه انا مش عارف السلسله دي أزن وعلينا البلاغ أنا ممكن بتكلم مش بتكلم في قناه اصلا مش ملتزم جمهور انا بتكلم في قناه 99% من الجمهور ناس ملتزمين طب على فين يا شباب بكلم الشباب اللي غير او الملتزمين النايمين ليه, ليه؟ شو عارف السلسله دي اذن وعلينا البلاغ ربنا اللي هينشر لو انتوا ما تشربتوش ربنا اللي هينشر يا اخواننا احنا الوقت بنخاطب اكتر طائفه طائفه الشباب اللي واقع في خيوط العنكبوت الشباب اللي واقع في الشرنقه الشباب اللي واقع في براثن ستار اكاديمي عايزين ننجدهم وننجد نفسنا ونقوم ونفوق ونقدم مهمتنا وزي ما قلنا هدفنا من السلسله كلنا نروح في الاخر لحض رسول الله صلى الله عليه وسلم نحضنه ونبوسه ويبوسنا عليه الصلاه والسلام ونشرب من ايده ويقول لنا كلنا حمد الله على السلامه حمد لله على السلامه يا نجوم حمد لله على السلامه يا ستارز هنبقى نجوم يا جماعه هنعمل ستار اكاديمي هنخرج نكسر الدنيا الليلة هنخرج نكسر الدنيا النهارده وبكره وبعده مش هننام هننطلق الى الله هنفرح ربنا بينا من فوق سبع سماوات يا شباب يا شباب ارفعوا ايدكم بس قبل ما ترفعوا ايدكم ارفعوا قلبكم ارفعوا قلبكم لربنا سبحانه وتعالى وقولوا يا رب يا رب اللهم استعملنا, اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم ان اهل الشهوات قد احاطت بنا شهواتهم واحاطت بنا فتنهم اللهم نجنا من براثن الشيطان ومن براثن الفتن اللهم طهر قلوبنا من حب الشهوات اللهم زك نفوسنا من الشهوات والشهوات اللهم املا قلوبنا باليقين وبحبك وبالثقه فيك اللهم املا قلوبنا بالعزم على نصرة دينك اللهم اجعلنا من جنذك المخلصين اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم اخترنا اصنعنا لنفسك اصنعنا على عينك يا رب يا رب تولى امرنا يا رب نظره يا رب انظر لنا نظره يا رب انظر لنا نظره يا مولانا انظر لنا نظره يا رب تطب بها علينا وتطهر بها قلوبنا وتنور بها وجوهنا وتذقي بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك ثبتنا يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا يا رب ثبتنا على دينك ثبتنا على طاعتك ثبتنا على طاعتك ليلا ونهارا يا رب يا رب يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك